وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَكِيمٌ ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ دُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَحِيمٌ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 Allah'a lehüvel ve'ni'l hamid